بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثالث عشر من مجالس سماع كتاب منار السبيل في شرح الدليل العلمة بن الضيان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله باب السلام السلام لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق سمي سلما لتسليم رأس ماله في المجلس وسلفا لتقديمه ويقال السلف للقرض وهو جائز بالإجماع قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز وقال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية رواه سعيد ينعقد بكل ما يدل عليه من سلم وسلف ونحوه وبلفظ البيع لأنه بيع إلى أجل بثمن حال وشروطه سبعة زائدة على شروط البيع أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع لقول عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب فقيل أكان لهم زرع أم لم يكن قال ما كنا نسألهم عن ذلك أخرج. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر وقسنا عليه ما يطبط بالصفة لأنه في معناه. قاله في الكافي والمعدود من الحيوان ولو آدميا لحديث أبي رافع استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا رواه مسلم وعن علي أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجد معلوم روى مالك والشافعي قال ابن المنذر وممن روين عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ولأنه يثبت في الذمة صداقا فصح السلام فيه كالنبات وعنه لا يصح لأن الحيوان لا يمكن ضبطه لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة فربما تساوى العبدال وأحدهما يساوي أمثال صاحبه وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه قاله في الكافي وقال ابن عمر إن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم في السن رواه الجوزجاني ومن قال بالرواية الأولى حمل حديث ابن عمر على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان قال الشعبي إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لأنهم, مش... لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان فحل المعلوم رواه سعيد فلا يصح في المعدود بدى الفواكه كرمان وخوخ ونحوهما لاختلافهما بالصغر والكبر قال أحمد لا أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو يوقف عليه فأما الربان والبيض فلا أرى السلم فيه ونقل ابن منصور جواز السلم في الفواكه والخضروات لأن كثيرا من ذلك يتقارب قاله في الشرح ولا فيما لا ينضبط كالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم والجلود لاختلافها ولا يمكن ذرعها لاختلاف أطرافها والرؤوس والأكارع لأن أكثرها العظام والمشافر ولحمها قليل وليست موزونة والبيض لما تقدم والاواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح سلم فيها ولا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها لأنها تختلف اختلافا متباينا صررا وكبرا وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاء الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن كحداثته وجودته وضدهما ويجوز أن يأخذ الدون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه لأن الحق له وقد رضي بدونه ولأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما ولا يلزمه ذلك لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما وإن كان من غير جنسه كلحم بقر عن ضأن وشعير عن بر لم يجز ولو رضيا لحديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره رواه أبو داود وابن ماجه ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه وذكر ابن ابي موسى رواية انه يجوز ان يأخذ مكان البر شعيرا مثله الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا نص عليه لحديث من اسلف في شيء فليسلك في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم متفق عليه ونقل المرودي عن احمد ان السلم في اللبن يجوز اذا كان كيلا او وزنا وهذا يدل على إباحة السلام في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا اختاره الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي قال في الشرح وهو قول الشافعي وابن المنذر وقال مالك ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا وهذا الصحيح ولأن الغارض معرفة قدره ولا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيالا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم معيار ولا ثوب بذرع فلان لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم انتهى الرابع أن يكون في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل تسليمه ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه قاله في الشرح إلى أجل معلوم للحديث السابق له وقع في العادة كشهر ونحوه لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن ولا يصح إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج ونحوه لأنه يختلف فلم يكن معلوما وعن ابن عباس قال لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلى إلا إلى أجل معلوم أي إلى شهر معلوم وعنه أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس وبه قال مالك وعن ابن عمر أنه كان يبايع إلى العطاء ويصح أن يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلومة سواء بين ثمن كل قسط أولا لدعاء الحاجة إليه ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء فقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتفق أجله وإذا جاء بالسلم قبل محله ولا ضرر فيه قبضه وإلا فلا فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه لما روى الأثرم أن أنسا كاتب عبد له على مال إلى أجل فجاءه به قبل الأجل فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال اذهب فقد اعتقت وروى نحوه سعيد بن منصور في سننه عن عمر وعثمان جميعا ولأنه زاده خيرا قاله في الكافي الخامس وليكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل لهجوب تسليمه إذن لأن القدرة على التسليم شرط فلو أسلم في العين إلى شباط لم يصح لأنه لا يوجد فيه إلا نادرة وكبعاء الآبق بل أولى ولا يشترط وجوده حال العقد لأنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاثة فقال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزن المعلوم إلى أجر المعلوم. أخرجه ولو كان وجود شرط لذكره ولنهاهم عن سلف سنين لأنه يلزم منهم انقطاع المسلم فيه أوسط السنة قاله في الشرح ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه قال ابن المذر هو كالإجمع من أهل العلم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دانانير في تمر المسمى فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى راه واجه وغيره ورفع أبو إسحاق الجوز الجانئ في المدرم وابن المنذر ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح الثالث معرفة قدر رأس المال السلم وانضباطه لأنه لا يؤمن فسق السلم لتأخر المعقود عليه لما يأتي فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض والشركة فعل هذا لا يجوز أن يكون رأس المهل إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه قاله في الكافي فلا تكفي مشاهدته كما لو عقداه بصبرة لا يعلمان قدرها وصفها ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه لما تقدم السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد تفرقا يبطل خيار المجلس لألا يصير ما يعدين بدين لحديث ابن عمر مرفوعا نهى عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الدهر القطني واستنبطه الشفعي من قوله صلى الله عليه وسلم من, من أسلف في شيء فليسلف أي فليعطي قال لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارقه وإن كان له في ذمة رجل دينا فاجعله سلما في الطعام إلى أجل لم يصح قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم وروي عن ابن عمر أنه قال لا يصح ذلك قاله في الشرح ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه لم يذكر في الحديث وكباقي البيوع لأنه يجب مكان العقد لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه ما لم يعقد ببرية ونعوها كسفينة ودار حرب فيشترط ذكره لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان ولا قرينا فوجب تعينه بالقول كالزمان وان أحضره قبل محله أو في غيره أو في غير مكان الوفاء فاتفق على أخذه جهاز وإن أعطاه عوضا عن ذلك قصاه من السلم لم يرز لأنه بيع الأجل والمحل قاله في الكافي ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه روية كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لأنه لا يمكن الاستيفاء من عين الرهن ولا من ذمة الضامن لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ونقل حنبل جوازه وهو قول عطاء ومجاهد ومالك والشافعي لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى الى قوله فرهان مقبوضه وروي عن ابن عباس وابن عمر ان المراد به السلم واختاره جمع من الاصحاب وحملوا قوله لا يصرفه الى غيره اي لا يجعله راس مال سلم اخر وان تعذر حصوله خير رب السلام بين صبر او فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر لحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله رواه الدرق طني ولا بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمنا لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن صح الترمذي قاله في الشرح وقال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس قال إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن خذ ما أسرفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه ولا تربح من ردين رواه سعيد ومن أراد قضاء دين عقيره فأبا ربه لم يلزم, لم يلزم بقبوله لما فيه من المنة ولأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه وإلا لم يلزمه, لم يلزمه شيء فإن ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين أجبر على قبوله باب القرض قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والعطعمة الجائز وقال الإمام أحمد ليس القرض من المسألة يريد أنه لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض. وهو مستحب للمقرض لحديث بن سعود مرفوع ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان صديقتها مرة رواه ابن ولأن فيه تفريجا وقضاء لحالة المسلم اشبه الصدقة يصح بكل عين يصح ويعها من مكيل وموزون وغيره لانه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا متفق عليه إلا بني ادم فلا يصح قرضه لانه لم ينقل ولا هو من المرافق ويفضي إلى أن يقترض جهريا يطاوى ثم يردها ويشترط علم قدره ووصفه ليتمكن من رد بدله وكون مقرض يصح تبرعه كسائر عقود المعاملات لأنه عقد على مال فرمي يصح إلا من جائز التصرف ويتم العقد بالقبول كالبيع ويملك ويلزم بالقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض ويثبت له البدل حالا كالإطلاف أو لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية قال الإمام أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده وكذا كل دين حال وقال مالك والليث يتأجب الجميع بالتأجيل لحديث المسلمون على شروطهم واختاره الشيخ تقي الدين وصوابه في الإنصاف وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض نص عليه لأنها حينئذ تجب وإن كان مثليا فمثله لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله رواه مسلم ما لم يكن معيبا أي المثلي إذا رد بعينه كحنطة ابتلت فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر لأنه دون حقه أو خلوصا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة وقت القرض نص عليه في الدراهب بالمكسرة. قال يقومها كم تساوي يوم أخذها فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تترف إنما تغير سعرها فاشبهت الحنطة إذا رخصت قاله في الكافي والشرح ويجوز شرط رهن وضمين فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهن ورهنه درعة متفق عليه وأجوز قرض الماء كيلا كسائر المائعات وأجوز قرضه مقدرا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته نص عليه لأنه من المرافق والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة لحديث عائشة قلت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونصانا فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفاضل وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق فخذ الكبير واعطى الصغير وخذ الصغير وأعطي الكبير خيركم أحسنكم قضاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رواهما ابو بكر في الشافي وكل قرض جر نفعا فحرام كان يسكنه داره أو يعيده دابته أو يقضيه خيرا منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحو لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف صح الترمذي وعن بي بن كعب وابن سعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعه ويروى كل قرض جر منفعة فهو رباء فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء متفقون عليه وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من دينه لما روى ابن ماجة عن أنس مرفوع إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك وروى الأثرم أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهم فسأل ابن عباس فقال أعطيه سبعة دراهم وإن كتب له به سفتجة أو قضاء في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك قاله في الكافي وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة فروى فروي عن أحمد أنه لا يجوز وكره الحسن ومالك والشفعي وصححه في الإنصاف وجزم به في الوجيز وعنه يجوز اختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائقة وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في آخر ليصبح خطر الطريق حكاه في المغني قال والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها ولما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسا انتهى ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق لعدم الضرر عليه حينئذ وكذا ثمر وأجرة ونحوهما فإن كان لحمله مؤنة فإن كان لحمله مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار باب الرهن وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين ويجوز في السفر لقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه أو في الحضر قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهدا وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه ورهنه درعة متفق عليه فاما ذكر السفر فانه خرج مخرج الغالب ويصح بشروط خمسه كونه منجزا فلا يصح معلقا كالبيع وكونه مع الحق أو بعده للآية فانه جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها وهو بعد وجوب الحق ويصح مع ثبوته لأن الحاجه داعية إليه ولا يصح قبله في ظاهر المذهب اختاره أبو بكر والقاضي لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة قاله في الكافي وقال في الشرح واختار أبو الخطاب صحته وهو مذهب أبي حنيفة ومالك انتهى وكونه ممن يصح بيعه لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع وكونه ملكه أو مأذونا لو في رهنه قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح وهذا إجماع أيضا حكاه ابن المنذر وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل واحتمل أن يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة فإن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي صح وله رهنه بما شاء وهو أحد قولي الشافعي والآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله فإن تلف ضمنه القاهل النص عليه لأن العاريه مضمونة فإن فك المعير الرهن بغير إذن الرائهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه قاله في الشرح وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته لأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع وكونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة مطلف أو مآلف إلى الوجوب فيصح بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم أو بعقد فاسد لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحول ولا بعهدة مبيع لأنه ليس له حد ينتهى إليه فيعم ضرره ما يصح رهنه وكل ما صح بيعه صح رهنه لأن المقصود لاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الرهن وهذا يحصل مما يجوز بيعه ويصح رهن المشاع لذلك إلا المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم وما لا يصح بيعه كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول لا يصح رهنه لأنه لا يمكن بيعها وإفاء الدين منها وهو المقصود برهن إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فيصح رهنهما لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العه وبتغدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن والقن دون رحمه المحرم لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق فإن احتاج إلى بيعه بيع رحمه معه لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز فتعين وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون قال معناه في الكافي ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لأنه تعريض به للهلاك لأنه قد يجحده الفاسق أو يفرط فيه فيضيع فصل في قض الرهن وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن وبه قال الشافعي فإن قبضه لازم لقوله تعالى فرهان مقبوضه وعنه في غير المكيل والموزول أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع ونص عليه في رواية الميموني وقال القاضي في التعليق هذا قول أصحابنا قال في التلخيص هذا أشهر الروايتين وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره وعليه العمل وقال مالك يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع وقال الشافعي استدامة القوض ليست شرطا قاله في الشرح فله صح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن لأنه محبوس على استفاء حقه فتصرف الرهن فيه يفوت عليه حقه وقال ابن المندر أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وضع امته المرهونة إلا بالعتق فإنه يصح مع الإثم لأنه مبني على السراية والتغليب نص عليه لأنه اعتاق من مالك تام الملك وعليه قيمته مكانه تكون رهنة كبدل أضحية ونحوها لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذن، فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي وعنه لا ينفذ عتق المعسر لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره فاختلف فيه الموسر والمعسر وهو مذهب مالك وكسب الرهن ونماؤه الرهن لأنه تابع له ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع قال في الشرح وأما الحديث فنقول به وإن غنمه وكسبه ونماءه للراهن ولكن يتعلق به حق المرتهن ومؤنته على الراهن انتهى صيفة الراهن بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق, لا يغلق الراهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه رواه الشافعي والدهر القطني وقال اسناده حسن متصل ورواه الأثرم بنحوه وروي عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء والزهري والشافعي ولأنه لو ضمن لم تنع الناس منه خوفا من ضمانه فتتعطل المداينات وفيه ضرر عظيم ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط لأنه أمين فأشبه المودع وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق لان الدين كله متعلق بجميع اجزاء الرهن ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله لان الرهن وثيقه بالدين كله فكان وثيقه بكل جزء منه كالضمان قال ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه على ان من رهن شيئا بمال فادى بعضه واراد اخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه وإذا حل أجل الدهن وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأتيه بحقه عند الحلول وإلا فالراهن له لم يصح الشرط لحديث لا يغلق الرهن. رواه الأثرم قال أحمد معناه لا يدفع رهنا إلى رجل يقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك قال ابن المنذر هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد وفي حديث معاوية بن عبد الله جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى فمضى الأجل فقال الذي ارتهن منزلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح كما لو علقه على قدوم زيد ويصح الرهن نصره أبو الخطاب لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن فسماه رهنا ولم يحكم بفساده قاله في الشرح بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يؤذن لغيره فيبيعه لأنه مأذن له أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقا من ثمنه لأنه المقصود ببيعه فإن أبا حوز أو عزر فإن أصار رباعه الحاكم نص عليه بنفسه أو أمينه لقيامه مقام الممتنع ووفى ذينه لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه وكذا إن غاب راهن ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو إذن الحاكم فصل في انتفاع المرتهن بالرهن وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرة نص عليه لمره البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوعا الظهر يركب نفقته إذا كان مرهون ولبن الدهر يشرب بنفقته إذا كان مرهون وعلى الذي يركب ويشرب النفقا ولا يعارضه حديث لا يغلق الرهن من راهنه له غرمه وعليه غلمه لأننا نقول به والنماء للراهن ولكن للمرتهن ولاية صار الى نفقته لثبوت يذه عليه ويوجوب نفقة الحيوان فهو نائب عن المالك في ذلك ومحله إن انفق بنية الرجوع وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته نص عليه لاقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء تركناه في المركوب والمحلوب للخير ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن لطيب نفس ربه به ما لم يكن الدين قرضا فيحرم الانتفاع لجره النافع قال أحمد أكره قرض الدور وهو الجبل محض يعني إذا كانت الداه رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع به مجانا لصيرورته عارية ومونة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه رواه الشافعي والدارقطني وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الرهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع حكما لتصدقه به فلم يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع كالصدقه على مسكين ولتفريطه بعدم الاستئذان وإن أنفق بإذنه بنية الرجوع رجع لأنه نائب أشبه الوكيل وإن تعدر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها فصل في رد العين المقبوضة من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب ودع الرد للمالك فأنكره فلم يقبل قوله إلا ببينه وهو المشهور عن أحمد وخرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها بقبول قول المرتهن ونحوه في الرد لأنه أمين في الجملة وكذا الخلاف في المستاجر قاله في القواعد وقدمه في الكافي وكذا مودع ووكيل واصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد قال في القواعد القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالك كالمضارب والشريك والوكيل بجعل والوصي كذلك ففي قبول قولهم في الرد وجهان لوجود الشائبتين في حقهم أحدهما عدم القبول نص عليه أحمد في المضارب في رواية ابن منصور وهو اختيار ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم والثاني قبول قولهم في ذلك اختاره القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين والشريف أبو جعفر وابو الخطاب في خلافه وجدت ذلك منصوصا عن أحمد في المضارب أيضا أن القول قوله بيمينه انتهى وبلا جعل يقبل قوله بيمينه لأنه أمين قبض المال لمنفعة مالكه وحده قال معناه في القواعد باب الضمان والكفالة الضمان جائز إجماعا في الجملة لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قال ابن عباس الزعيم الكفيل ولقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم رواه أبو داود والترمذي وحسنه يصحان تنجيزا كأنا ضامن أو كفيل الآن وتعليقا كإن أعطيته كذا فأنا ضامن لك أو كفيل به للآية السابقة وتوقيتا كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك أو كفيل عند أبي الخطاب والشريف أبي جعفر وهو مذهب أبي حنيفة وقال القاضي لا يصح لأنه إثبات حق لآدمي فلم يجز ذلك فيه كالبيع وهو مذهب الشافعي من يصح تبرعه لأنه إيجاب مال فلم يصح إلا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة الضمن والمضمون معا أو أيهما شاء لثبوت الحق في ذمتيهما وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يطالب الضمن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم قاله في الشرح لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب بالضماء الضامن قبل مضيئه نص عليه في رجل ضمن عما على فلان أن يؤديه حقه في ثلاث سنين فهو عليه ويؤديه كما ضمن ولحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لازمه غريمه إلى شهر وقضاها عنه ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد فكان كما التزم كثمن المؤجل ولم يكن على الضامن حالا وتأجل ويجوز تخالف ما في الذمتين ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمر لدعاء الحاجة إليه بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب. وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي قاله في الشرح والمقبوض على وجه السوم إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه ولم يقطع ثمنه ليريه أهله إن رضوا وإلا رده لأنه مضمون على قابضه إذا تلف بيده فيصح ضمانه كعهدة المبيع والعين المضمونة كالغصب والعارية لأنها مضمونة على من هي بيده لو تلفت فصح ضمانها ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان استنقاذه والتزام تحصيله أو قيمته عند تلفه فهو كعودة المبيع ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها كالعين المؤجره ومال الشركة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها فيصح في ظاهر كلام أحمد لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب ولا دين الكتابة لأنه ليس بلازم ولا مآله إلى اللزوم لأنه يملك تعجز نفسه ولا بعض دين لم يقدر لجهالته حالا ومآلا قال في الفروع وصححه أبو الخطاب ويفسره انتهى ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وحمل البعير يختلف فهو غير معلوم وقض منه قبل وجوبه وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجعه ولو لم يأذن له المدين فالضمان وقضاء لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه وأما قضاء علي وأبي قتالت عن الميت فكان تبرعا لقصد وراءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم علمهما أنه لم يترك وفاء والكلام في من نوى رجوع لا من تبرع وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع إن نوى رجوع وإلا فلا إلا الزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر إلى نية لأنها لا تلزئ بغير نية ممن هي عليه وإن برئ المديون بوفاء أو إبراء أو حواله برئ ضامنه لأنه تبع له والضمان وثيقة فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كراهن ولا عكس أي لا يبرئ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله لثبوته في ذمة المدين أصالة وفي ذمة الضامنين تبعا كل واحد منهما ضامن للدهن منفردا ويبرؤون بأداء أحدهم وبإبراء المضمون عنه قال مهنا سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم فأقام بها كفيلين كل واحد منهما كفيل ضامن فأيهما شاء خذه بحقه فأحال رب المال رجلا عليه بحقه قال يا برأ وإن قالا ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص أي نصفين لأهن مختضى الشركة التسوية فصل في الكفالة بالبدن والكفالة هي أن يلتزم بأحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه من دين أو عارية ونحوهما قال في الشرح وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم ولحديث الزعيم غارم تصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بلافظ أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو بدنه أو وجهه أو ضامن أو زعيم ونحوها ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى أو لآدمي قال في الشرح وهو قول أكثر العلماء لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة لا كفالة في حد ولأن مبناه على الإسخاط والدرء بالشبهة فلا يدخله الاستثاق ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني ويعتبر رضى الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه لا المكفول ولا المكفول له لحديث جابر أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل ليصلي عليه فقال عليه دين قلنا دينارا نارا فانصرف فتحملهما أبو قتالة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري بمعنى فلم يعتبر الرضا المضمون له ولا المضمون عنه فكذا الكفالة ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقل؟ وقد حل الأجل إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلقا نص عليه أو سلمه قبل الأجل ولا ضرر في قبضه برئ الكفيل لأنه زاده خيرا بتعجيل حقه فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته أو لم يكن يوم مجلس الحكم أو الدين مؤجر لا يمكن استيفاؤه أو كان ثم يد حائلة ظالمة ونحوه لم يبرأ الكفيل لأنه كلا تسليم أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لأن الأصيل أدى ما على الكفيل كما لو قضى مضمون عنه الدين أو مات المكفول برئ الكفيل لسقوط الحضور عنه بموته وكذا تلفت العين المكفولة بفعل الله وبه قال الشافعي وان تعذر على الكفيل أحضار المكفول مع حياته أو انتنع الكفيل من أحضاره ضمن جميع ما عليه نص عليه لحديث الزعيم غارم ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان قاله في الكافي ومن كفله له اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لانحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء فلا تنحل الأخرى كما لو برئ أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء وان سلم المكفول نفسه برئا اي الكفيلان لاداء الاصيل ما عليهما باب الحواله مشتق من التحول لانها تحول الحق من ذمه المحيل الى ذمه المحال عليه وهي ثابته بالسنه والاجماع لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مريء فليتبع متفق عليه وفي لغض ومن احيل بحقه على مليء فليحتل وأجمع على جوازها في الجملة وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا بدليل جوازها في الدين بالدين وجواز التفارق قبل القبض واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص فلا يدخلها خيار لأنها ليست بيعا ولا في معنى لكونها لم تبن على المغابنة قاله في الكافي وشروطها خمسة أحدها اتفاق الديلين لأنها تحويل الحق فيعتبر تحويله على صفته في الجنس فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح والصفة فلو أحال عن المصري عن المصرية بأميرية أو عن المكسرة بصحاح لم يصح والحلول والأجل فإن كان احدهما حالا والآخر مؤجلا أو آجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح الثاني علم قدر كل من الدينين لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل والجهالة تمنعها الثالث استقرار المال المحال عليه نص عليه لأن مقتضاها الزام المحال عليه بالدين مطلقا وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة او صداق قبل دخول او ثمن مدة خيار او جعل قبل العمل لا المحال به فان احال المكاتب سيده بدين الكتابة او الزوج امرأته بصداقها قبل الدخول او المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح لان له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه الرابع كونه يصح السلم فيه لأن غيره لا يثبت في الذمة وإنما تجب قيمته بالإسلاف ولا يتحرر المثل فيه الخامس رضا المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه منه جهة بعينها قال في الشرح ولا خلاف في هذا ولا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجبر على اتباعه نص عليه للخبر وهو اي المليء من له القدرة على الوفاء وليس مماطله ويمكن حضوره لمجلس الحكم نص أحمد في تفسير المليء أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه وفلا يلزم رب دين ان يحتال على والده لانه لا يمكن احضابه الى مجلس الحكم فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحواله لانه قد تحول من ذمته افلس المحال عليه بعد ذلك او مات فلا يرجع اي المحتال على المحيل كما لو ابراه لان الحواله بمنزله الايفاء ومتى لم تتوفر الشروط ولم تصح الحواله فإنما تكون وكالة قال في الشرح وإذا لم يرضى المحتال ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا راجع بغير خلاف انتهى وإن رضي مع الجهر بحاله رجع لأن الفلس عيب في المحال عليه وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معصرا راجع لحديث المؤمنون على شروطهم رواه أبو داود